قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج فصل وشروط صحة الطواف أحد عشر النية والإسلام والعقل كسائر العبادات ودخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر يوم النحر وستر العوره لحديث لا يطوف بال... لا يطوف بالبيت عريان متفق عليه واجتناب النجاسه والطهارة من, ال... والطهاره من الحدث لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاه الا انكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والاكرم وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه وتكني للسبع لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فيكون ذلك هو الطواف المأمور له وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لن يجزئه وكذا ان سلك الحجر أو طاف على جداره أو شى الكعبه الكعبة لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت متفق عليه وجعل البيت عن يساره لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا رواه مسلم والنسائي وكونه ماشيا مع القدره فلا يجزي طواف الراكب لغير عذر لحديث الطواف بالبيت صلاه وقد سبق وعنه يجزي وعليه دم وعنه يجزي بغير دم وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ولفعل أصحابه وحديث مسلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرح والموالاه لانه صلى الله عليه وسلم طاب كذلك وقد قال خذوا عني مناسككم فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاه فيتوضا ويبتدي وعنه يتوضا ويبني اذا لم يطل الفصل فيتخرج في الموالاه روايتان احداهما هي شرط كالترتيب والثانية ليست شرطا حال العذر لان الحسين غشي عليه فحمل فلما افاق تمه قاله في الكافي وكذا لقطع طويل لغير عذر لخلاله بالموالاه ويبني مع العذر قال لي امام احمد اذا اعيا في الطواف فلا باس ان يستريح وان كان يسيرا او اقيمه الصلاه او حضرت جنازه صلى وبنى من الحجر الاسود لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا صلى بنا على طوافه قال ابن المنذر لا نعلم احدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال يستانف وكذا الجنازة لأنها تفوت وان شك في عدد الطواف بنا على اليقين ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود وعن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وضع شفتيه عليه يذكي طويلا ثم التفت فاذا بعمر بن الخطاب فاذا بعمر اذن الخطاب يذكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه ونقل الاثرم ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس فانشق استلمه وقبل يده لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده وعن أبي الطفيل عامر ابن وإلى تقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والاضطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم والركعتان بعده والأفضل خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف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 نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الطواف بالبيت عبادة مستقله وعمل شريف وفيه اجر ودليله قول الله تعالى أنطخر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بدع بالطائفين وقال تعالى وليبطوفوا بالبيت العتيق الطواف بالبيت الاستدارة حوله وهذا الطواف عباده لله تعالى ليس هو عباده للبيت البيت مخلوق البيت بناء من حجاره ونحوها ولكن اضيف الى الله فاضافه الله تعالى الى نفسه بقوله وطأسر بيتي للطائفين فهذه الإضافة بيتي اقتضت شرفا وفضلا له ثم من فضله أنه قبلة المصلين في كل بكاء العرض يتوجهون إلى هذا البيت في صلاتهم ولما كان كذلك كان الطواف به عباده فتاره يكون ركنا وهو طواف الافاضه للحج وللامره طواف الافاضه للحج وطواف الامره يكون ركنا لا يتم النسك الا به وهو المأمر به في قوله تعالى إثم ليقلوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وكذلك في قوله وطح البيت للطائفين وشارة يكونوا عجبا وهو طواف الوداع واجبا من واجبات الحج كما تقدم أمن تركه لغير عذر فإنه يجبره بدم ولا يعبر بتركه إلا الحائض والنفساء وتارت يكون سنة كالطواف القدوم وهو أن الحاج أول ما يجب أول ما يدخل مكة إذا كان متمتعا طافا للعمرة وإذا كان مفردا أو قارنا طافا للقدوم واعتبر هذا الطواف للقدوم سنة مكة أو تهية البيت ثم نعرف أنه قبلة الأنبياء من قبل وأن كثيرا منهم أو كلهم قد حجوا هذا البيت وعملوا هذه المناسك وكذلك البيت بيت قديم هذا البيت قال الله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس اهج البيت من استطاع إليه سبيلا فهكذا ذكر الله تعالى هذا الطواف وذكر هذا البيت وسماه بالبيت العتيق لقدمه لأنه أول بيت وضع على الناس فهو البيت العتيق يعني القديم كذلك هو قبلة المصلين فلذلك شرع أن يلطاف به يستديرون هوله وأكلوا شيئا سابعة أشواط فيكون ركنا كطوى في القدوم واجبا كطوى الوداع السنه السنة المؤكدة كطوى القدوم يكون أيضا مسنونا منجوبا كطوى في التطوع المتطوع الذي يريد أن يتزود خيرا فانه يطوف ولأجل ذلك البيت لا يخلو من الطائفين ليلا ونهارا الآن لا تجده خاليا يمكن قبل خمسين سنة عنهها قد يخلو في الليل أو في آخر الليل ولكن أبدا تيسرت السبل أصبحوا يعمرونه طوال نهارهم وطوال ليلهم يخرج أناس ويدخل أناس ويطلو هنا دائم الوقت في اول الليل وفي وسطه وفي اخره وفي اول النهار وفي وسطه وفي اخره لا يخلو البيت من طائفين وهذا من قول الله تعالى ان جعل هذا البيت معمورا لان الله قال وطاهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود واذا كان كذلك فإن الركن هو طواف العفافه وشروطه أحد عشر شرطا الاول النيه لانها شرط لكل العبادات فاذا اراد ان يطوف نوى ان هذا طواف القدوم نوى أنها لا طواف الافاضه نوى أنها لا الطواف طواف الوداع نوى أنها لا تطوع لا بد أن ينوي بقلبه فالنية ركن شرط في طواف الافاضه الشرط الثاني الإسلام فلا يجوز ان يطوف بالبيت احد من المشركين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك يعني ولكول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يكرهوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الشرط الثالث العقل وذلك لان الطواف يحتاج الى نيه <تصفيق> والمجنون ليس له نيه لا بد أن يكون الذي يحرم اي احد السكان عاقلا ياكل ما يقول يفهم ما يقول فإذا كان كذلك صح طوافه أما طوافه مخبل أو مبرسم أو مجنون أي فاقد العقل فلا يكون طوافه طواف نسك هذه سائر العبادات الصلاة والصيام والحج والعمرة كلها اشترط لها هذه شروط سلاة النية والإسلام والاكل الشرط الرابع يختص بطواف الإفاظة وهو دخول وقته أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النهر أي في النصف الأخير هكذا اختاروا وذهب أبو هنفة إلى أن أول وقته طلوع الفجر يوم النهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفه من الحجاج معه فنفروا في اخر الليل ليله النهر من مزدلفه ورموا في اخر الليل رمي جمره العقبه وافاضوا الى مكه ولم يصلوها الا بعدما طلع الفجر فطافوا بعد طلوع الفجر يوم العيد، ومنهم أم سلمة فجل ذلك على أن هذا هو المختار أن أول طوافع أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النهر والأفضل للاقوياء ألا يطوفوا إلا بعد طلوع الشمس والأفضل لهم أن يقدموا الرمي أنهم يبدأون بالرمي بعد الإشراق ثم بالنهر ان كان معهم هدي ثم بالحلق ثم بالطواف هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الخامس ستر العورة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان لما ارسل ابا بكر ومن معه اعلنوا في المواسم لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وذلك لان العرب قبل الاسلام يطوفون وهم امراه إذا لم يجدوا ثيابا من أهل مكة إما أن يشتروا من أهل مكة وإما أن يستعيروا من أهل مكة ثيابا يطوفون بها وإما أن يطوفوا أرعا ويختارون وسط الليل لأنه ليس هناك أنوار أي فيها طوفون باديه عورات بادية عوراتهم وفيها قصة تلك المرأة التي طافت وهي ويتقول تعبر عن فرجها اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدى منه فلا أحله أي لا أحل النظر إليه فاشكرت أن يكون ان يكون ساترا للعوره والعوره من السره الى الركبه بما انه يلبس ازارا والاولى ان يلبس ازارا ورداء الإزار على عورته كالمتاد والرداء على ظهره وهو لباس المحرم وإذا كان كالتحلل أي كذر ما خلع خلع ثياب الاحرام ولبس ثيابه المعتاد القميص مثلا والغترة ونهوى هذا هو الأكمل الشرط السادس أي كناب النجاسة الشرط السابع الطهاره من الحدث لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاه الا انكم يتكلمون فيه من تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير رواه الترمذي والاثام جعله صلاه هذا حديث مشهور وان كان بعض العلماء قد ضعفه الترمذي رحمه الله يروي الاحاديث ثم يبين رتبتها فهو يقول ان الاب في بالبيت صلاه واذا كان صلاة فمن شرط الصلاه الطهاره بان يرفع حدث ان كان عليه حدثا اكبر اغتسل وان كان حدثا اصغر توضا وضوءه للصلاه ثبت عرضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يطوف توضأ ثم طاف وقال لعائشه رضي الله عنها لما حضرت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفه بالبيت حتى تاطفه اليه فدل على ان الطهاره شرط الى الطواف فلما طهرت واغتسلت اطافت اطواف الإفاضة يوم العيد من هكذا بد أيضا من تطهير البدن من النجاسات وكذلك تطهير الثياب أي أكتمع أن ذلك شرط من رفع الحدث الذي هو الطهارة منه واجتناب جميع النجاسات اعتجنب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة ولهذا البدن إذا كان عليه نجاسة أكدم أو بول أو نحو ذلك الساق أو الفخذ لم يطف إلا بعد ما يغسله وكذلك السياب إذا كان على ثوبه نجاسة كدم أو بول أو نحو ذلك لازمه أن يطهره هذا اجتناب النجاسات الشرط الثامن تكميل سبعة أشواط لا يصح الشئ الطواف بدونها سواء طواف الإفاضة أو طواف القدوم أو طواف الوداع أو حتى طواف التطوع لا بد أنه يكمل سبعة اشواط الشوط يبدأ من الركن الذي هو الحجر الأسود الركن الجنوبي الشرقي الذي فيه الهجر ما يبدأ الشوط منه يطوف من الركن الذي هو الحجر إلى أن يصل إليه مرة فيكون هذا طوها أي شوطا ثم يبدأ الشوط الثاني من الركن ويستجر إليه حتى يصل, إلى حتى يصل إلى الركن ويعجها بين شرطين وعاكدها حتى يكمل سبعا ذكأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا تامل سبعه وهذا تفسير علم اجمال القران الايه مجمله بالبيت الاسيد والنبي صلى الله عليه وسلم مبين للمجمال لان الصلوات مجمله يعني ما بين عددها ولا بين عدد ركعاتها وكل ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم فلما اجمل الله قوله ليطوفوا بالبيت العتيق لم يذكر في الايه عدد الطوفات عدد الاشواق ولم يذكر أيضا عدد الانواع بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها اربعه الركن وهو طواف الافاضه وعجب كطواف الوداع السنه مؤكده كطواف القدوم السنه عادية كطواف التطوع أمجمل لتفسيري لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فهذا هو الطواف المأمور به النبي صلى الله عليه وسلم طواف سبعة وهو يقول خذوا عني مناسككم يعني إباداتكم التي أمرتم بها بأرض المشاعر خذوا عني فاخذ عن المسلمون والصحابه ان الطواف لا بد يكون سبعه اشواط لو ترك شيئا من السبع ولو قليلا ما اجزاه حتى ولو خطوه او خطوتين يلاحظ أن بضع إلى أقبل على الحجر أنصرت وذهب أجنوبا إلى المكابرية وقد بقي عليه خطوات واعتقد أنه كمل السبع وهذه الخطوات التي ذكرها تركها تبطل هذا الطلاق. إن كان ركن أو واجبا أو نحو ذلك لا بد أن كل شرط يبدأ من الركن إلى الركن من الحجر إلى الحجر لو ترك منه خطوة أو نهوى لم يجزئ يلاهب ان نفضهم إذا أراد أن يبدأ هذا الباب وبدأ أو هذا الركن ولكن بعد ما يتجاوزه للشمال وابتدا استقبل المغرب وجعله جونه وجعل اغرب الشمس وهذا هذا الحجر او هذا البيت فهذا ايضا قد ترك جزءا من البيت ما طاف به النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين بين بقوله وبين بفعله وقال خذوا عن مناسككم لو سلك الحجر ما أجزأه كثير من الناس كانوا يختصرون فإذا هذا باب الحجر دخل من الباب الشرقي وخرج من الباب الغربي والحجر أكثره من البيت وذلك لأن قريش لما عمر البيت أخلوا بباب البيت قصرت بهم النفقة فتركوا نهو ستة أذرع أو سبعة أذرع في جهة الشمال فلاجل ذلك ارجع الى هذا الحجر الذي هو كنصف دائره في الجانب الشمالي فلا بد أن الطائف يطوف من وراءه فلا يطوف من وسطه إذا طاف شرطا او اكثر جعل الحجر ان يسار يمينه والبيت عن يساله دخل من باب وخرج من باب فإنه لم يكمل الطواف بالبيت الطائف الأبد أن يطوف بالبيت كله كذلك لو طاف على جدار الحجر لم يجزئه الحجر الجداره واسع قد جعلوا عرض الجدار نهو متر ولهذا يصح أن يصلي عليه معظم وذلك لأن جداره الشمال خارج عن, عن الميت فلو عليه العبابهم كصرف كامل عجاء ولكن الطواف لا يجزي على جدار الحجر احتياطا حتى يطوف بالبيت كله وكذلك لا يطوف على الشاذ روان شاذ وان, وإن كان كانت الدولة أيدها الله جعلت هذا الشاب روان حجارة ممالة يعني أهل جوانب البيت كله من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب فتكون هذه الحجارة لا يقدر أحد أو لا يجب يستطيع أن يطوف عليها ولكن أقد يطوف بعضهم على أعلى لأنها مسطحة رأى بعض الإخوان بعض الشباب الذين في الخامسة عشر والعشرين العشرين يركب على طرف الشهد الروان حيث يمشي عليه إذا أن يصل إلى الحجر لاجل الاستلام وهذا خطأ الحجر مشطح الذي إلى جانب البيت ولكن له رأس الرأس قد يكون بقدر أربع أصابع فيركبه بابهم ويطوف عليه ليركب ويمشي عليه الى ان يصل الى الحجر وهذا خطا لا بد أن يبطئه من وراء الشاذروان هذا الشاذروان هو اساس جعل الى البيت من باب الاحتياط يقال يمكن ان ابراهيم لما بناه وسع الجدار وأن هذا الجدار الذي اقامته كرايتش أقل من الجدار الذي في عدن الرهيم احتاطوا وجعلوا على الشجرة فإذا طافا على شجرة روان الكعبة على الهيارة المحيطة بها. والتي جعلت مشطها لم يجزئه الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا يكتب أن الطوف بجميع والحجر منه رؤي انه صلى الله عليه وسلم قال الحجر من البيت ايام الجدار الذي هو كنصف دائره كذلك الشرط التالي العاشر ان يجعل البيت عن يساره لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه اتى الحجر فاستلم ثم مشى على يمينه فرن الى ثلاثه مشى اربعه هكذا روى مثل من النسائي حديث جابر الطويل ذكر انه مشى على يمينه لما اقابل الحجر واستلمه مشى على يمينه وجعل البيت عن يساره يلاحظ أن بعضهم قد يجعل البيت مقابله، مقابلة بأن يطف على جن ويستقبل البيت ويمشي وهو على جنب. يلاحظ أيضا أن بعضهم يكون معه نساء فيكونون جماعة النساء مثلا جماعه الرجال جماعة فبابهم يستقبل النساء ويطوف على قفا وبابهم يجعل البيت وراءه ويطوف على جنب وبابهم يجعل البيت قدامه وينضم إلى النساء ويطوف ايضا على جنب فإذا كان النساء بينهم مثلا خمس أو ست أنه ذلك بعضهم يستقبل النساء ويمشي على كهكرة هذا خطأ بعضهم يمشي على جنب ويجعوا مقابل البيت يمشي كذا على جنب وفعضهم يجعل البيت خلفه ويمشي على جنب لأنهم متحلقون فهؤلاء ما جعلوا البيت عن اليسار لا بد ان البيت يكون عن يساره الشرف العاشر كونه ناشيا مع القدرة فلا يجي طواف الراكب لغير عذر استدل بالحديث الطواف بالبيت الصلاة العادة أن المصلي يكون على الأرض لا يكون راكبا إلا لعذر ولكن قد يكون هناك عجزة فهؤلاء العجزة عليهم أن أو يجي لهم أن يركبوا يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته راكبا فالرؤية عن الإمام يحمل ثلاث روايات الرواية المشهورة انه لا بد أن يمشي إلا إذا كان عاجزا الرواية الثانية أن من طاف راكبا أجزأه عليه دم جبران الرواية الثالثة يجزئه مطلقا ولا حاجة إلى دم جبران يقول إنه مذاب الشافعي هو المنذر المنبر ويقول ابن المنذر لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثبت أنه صلى الله عليه وسلم الطاف راكبا أفهل لا قول لأحد معه قال بعضهم إنه ركب لما غشيه الناس اجتمعوا حل حوله قريبا منه فطاف راكبا حتى يرتفع وحتى ينظروا اليه ينظر ماذا يفعل وكان إذا قارب الحجر استلمه بمحجن كان معه محجن العصى المهنية الرأس فكان يستلم الحجر برأس المهجن ويقبل المهجن فهذا دليل على أنه يجد الطواف أراكبا وكذلك رخص لأم سلمة لما أفاضت آخر الليل طافت بالبيت وهم يصلون وهي راكبة على بعيدها ولكنها خلف المصلين فالطواف راجلا افضل بلا خلاف وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم الا في مره واحده الطواف راكبا لئله وهي وهو ان يعلم الناس يقول وكذلك فعل أصحابي رضي الله عنهم أنهم كانوا يطوفون مشاء وهكذا ايضا حديث ام سلمة يدل على ان الطواف مشي الا لعذر اذا كانت معذوره لكذال او عجز او مرض او نحو ذلك أما إذا كان معذوراً كبر أو مرض فإنه يجوز أن يطاف, أن يطاف به ويصح طواف الراكب لعذر أبي الله خلاف قاله الشارع. المثال ذلك الذين يطوفون في عربة تشاهدون كثرة العربات في الموسم قد تزيد عن مئة وخمسين أو مئتين وهي كلها تستعجر كلما أجر أحدا عربته وطاف بذلك الذي هو عاجز وسعابه رجع وصار في آخرهم ثم يأتي اخر عاجز ويستاجر عربه من اولهم وهكذا فهذه العربات هذه العربات كان الطائفه بها راتب لانه لا يمشي على رجليه الطواف بالبيت راجلا افضل لكن إذا كان مريضا أو كبيرا يتعبها أن, يركع، أن يمشي أن يمشي في الطواف أو في السعي وبيح له أن يطوها وهو ماشي وراكب على العربة وقديما يعني قبل عشر سنين أو نهوة كانوا يطوفون يحملون العاجز على سرير سرير أكاية النعش ولكنه مسقف أو مبطن أبي إيدان الطائر يركب عليه ويمسك أبي حافتين ويحمله إهنان فهجوا ما بمقدمه الآخر في مؤخره ويطوفون به كذلك فهكذا العاجزون يركبون على هذه العربات أو على هذه السرور لأنهم معذورون بالعجل ونفوه الشرط الحادي أشر الموالاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطاف كذلك ويقول خذوا عني مناسككم ومن الموالاة أن يوالي هذه الأشواط يطوفها جميعا كل من انتهى من شوط بدأ الشوط الثاني إلى أن يكمل السبعة ولا يفرقها اختلف فيما إذا أحدث وهو يطوف أفمنه من قال انقبت عاش اطوافه وبطل كالصلاه إذا أحدث فيها أبطلت إفأ إذا توضأ بدأ الصلاة من الأول فكذلك كذلك إذا أهله وهو يطوف ولو ما بقي عليه إلا شرط واحد وذهب وتوضع فإنه يبدأ طوافه من الأول هكذا قاله بعضهم وقاسوه على الصلاة يذهب ويتوضع ويبتدع الطواف من أوله هذه رواية والرواية الثانية أنه إذا أحدث به وتوضأ أبنا على ما طعفه قبل إذا لم يطل الفصل أفاكر فيه تخرجوا الموالات روايتان إحداثما أنها شرطا كالترتيب وثانيا لعيثت شرطا كحال العذر ونكروا أن الحسين رضي الله عنه وشي عليه فحمل فلما أفاك اتمه قاله في الكافي فلها الرواية أنه يبني إذا لم يطل الفصل هذا هو الأصل لأن هذا يحدث كثيرا إذا أحدث وهو في الطواف هنا كمياه قريبة في أطراف المسجد ذهب وتوضأ ورجع أثى وأتم أتم الباقي من طوافه إذا كان كالطوا... كالطوافة ثلاثة أشواط ونصف ثم أحدث فهذا النصف يرضيه والثلاة يبني عليها إذا جاء ابتدأ من الحجر وعد هذا هو الشوط الرابع إلى أن يكمل السبعة وذلك لئلا يشك عليه إذا قلنا إنه يبطل طوافه بالحدث فقد يتكرر معه الحدث وقد يحدث ما بقي عليه إلا بعض شوط فيكون كالطافة أربعة عشر شوطا، وذلك أشك أن فيه صعوبة ومشقة. فالأذهب إذا ذهب وتوضع بسرعة وجاء فإنه يلغي بعض الشوط ويبني على الأشواط التي كملها. يقول وكذلك قطع طويل لغير عذر لاخلاله بالموالاه ويبنه مع العذر قال الامام احمد في الطواف فلا باس ان يستريح ذلك لان بعضهم قد يكون مرهقا وقد يتعب لكبر أو لمراض أو نهوة فإذا طاف مثلا أربعة أشواط قال إنك اتعبت أريد أن أستريه فيجلس مثلا في جانب الطائفين أو يتجع إلى أن يريح نفسه ثم يراجع بعد ذلك الطواف. يرجع فيكمل هذا فهكذا لهذا العذر فالحاصل أنه إذا أخلى بالموالات وقطع التوافق قطعا طويلا وليس له عذر فإنه يستعنف مثاله إلى طعف أربعة أشوار ثم رأى زخانا، وقال سأترك باقي الطوام حتى يخف الزخان فخرج من المسجد مثلا ذهب يأكل أو ذهب إلى غرفته ليستليه أو جلس في جانب المسجد في الزيادات مثلا ساعه او ساعتين ينتظر ان يخف الزحام بطله الثلاثه او الاربعه التي قد طافها يلزمه ان يستأنف اما اذا كان الفاصل يسيرا أفا إنه, إنه يبني على ما سبق إذا استراح مثلا أربع دقائق أو نحوها علم الساعة بنو نحوه إما أجلس بين الطواف أو اضطجع يريح نفسه ثم نشط أكمل وكذلك لو أكمة الصلاة إذا أكمة الصلاة وهو يطوف فإن يصلي معه ضرورة. أين وجد مكانا في مكانه الذي أكمة وهو فيه صلى فيه ولا؟ مثال ذلك. إذا أقمت الصلاة وهو محاذن للحجر فصل هناك، ولما أنت من الصلاة أن يقول له كمل أنت طفلت 13 و 18 نصفا كمل هذا النصف لأنك ما تركت إكماله إلا لأجل أنك في صلاة لأجل الصلاة فيكمل الشوط ويكمل بقية الأشواط لكن احيانا يضايق في ذلك المكان لكثرتهم فيضطر بعضهم إلى أن يذهب ولا يجد مصلا إلا في المصابية فنرى في هذه الحال أنه إذا صلى رجع واشتأنف ذلك الشوط أبدع الشوط الرابع الذي أكمته فيه من أولا أهت ذلك إذا هبرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود هكذا يختار أنه إذا أكمت الصلاة أصلى وألغى الشوط الذي هو فيه وبنى من الحجر الاسود وهكذا عبا اذا اقيمت جنازه صلى عليها والغى الشوط الذي هو فيه وبنى من الحجر الاسود ولعل ما ذكرنا انه إذا صلى في مكانه على جنازه ما صلى مكتوبة مكتوبه فانه يبني على ذلك الشوط اي يكمله وأما إذا ابتعد عن مكانه وجهم وابتعد عن مكان الذي أكمل الصلاة وهو فيه فإنه يبدأ ذلك الشوطان من أول من الحجر الأسود لا بد أنه يكمل الصلاة أي إذا أكمت هذا الحديث عن أبي قتادة إذا أكمت السلاة ولا السلاة إلا المكتوبة واضحا أنه يقدم السلاة فإذا صلى أبنى على طوافه أي بنى على الأشواط التي كان قد كملها السلاة ومشاط الرابع الذي ما كمله فإنه يستأنفه من الحجر. إلا إذا صلى في مكانه قال ابن المنبر رحمه الله لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال يستأنف الحسن البصري يرى أن من أكمت الصلاة فصلى أنه يلغي أشواطه التي, التي قطعها بالسلاة ويبدأ الصلاة من أولها وهذا اجتهاد منه الجنازة ألاشت كأنها تموت عليه وقتا ولكن أذالت أقد يشك عليه أن يستعلف فنقول له صل في متانك وواصل فوافك لأن الجنازه رأي طول وقتها أن ما يتكبر أتنع ديها لو شك في عدد الطواف هل أنا طفت أربعة أو خمسة هل يقين أنها أربعة والخامس ما يشكوكم بي يا ابني على اليقين هكذا ذكره ابن منذر اجماعا وأن قال عظا أو الذي هو ابن أبي عمر رحمه الله نقف هنا على سنن الطواف الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال الناظم رحمه الله تعالى القتل بغير حق وما يترتب عليه والرجوع إلى الله تعالى وإياك قتل العمد ظلما لمؤمن فذلك بعد الشرك كبر التفسد كذا زاجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخليد معتدي فقد قال عبد الله فيها مؤولا بنفي متاب القاتل المتعمد وتخليده في النار من غير مخرج وقال سواه إن يجازى يخلدي وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبى بآي معددي وتستغفر الله العظيم بتوبة وترفع كف المستغيث المجهد وتدعو دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في دجل الليل مفردي فان الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي ولكنما صدق الرجاء مفاتح الخزائن فادع وابتغ الفضل واجهدي وقل بانكسار قارعا باب راحم قريب مجيب بالبواضل يبتدي إلهي أتلعاصون بابك ملجا يرجون عفوا منك ربي وسيدي إليك فررنا من عذابك رهبة فلا تطردنا عن جنابك واسعد دعوناك للامر الذي أنتضى من إجابته يا غير مخلف موعدي إليك مددنا بالرجاء يا كفنا فحاشاك من رد الفتاة صاشر اليد ومن ينتحد من خشية الله قل له ففأت رضاء وأحرزت كل التعبدي فعين ذكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث فعين من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسددي <تصفيق> يتعلق هذا أبي قتل العمد والتوبة منه والرجوع إلى الله تعالى يقول وإياك قتل العمد ظلما لمؤمن فذلك بعد الشرك كبر التفسد يعني أنه أكبر الذنوب بعد الشرك اكبر الذنوب الشرك بالله ثم بعده قتل النفس قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق قال ابن مسعود رضي الله عنه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب قال أنت أجعل لله ندا وهو خلقتك قلت ثم اي قال أنت أقتل ولدك خشية أن يطعم معك فجعل القتل بعد الشرك فالقتله بغير حق إن حرمه الله في آيات مثل قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أذلك مصاكم به لعلكم تعقلون وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مولو من فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القاتل إنه كان منصورا فهكذا ذكر الله تعالى عظم القتل فذلك بعد الشرك الكبرى التفسد يعني أكبر الأعمال التي تفسد وتحبط العمال تفاز أجرا على توعد قادر أبنار ولعنا هم تخليد معتعدين هذا اكبر زاجر ان الله تعالى توعده وهو قادر قادر على ذلك فتوعده بالنار وباللعن وبالتخليد في النار لانه معتدي وذلك في ايات سوره النساء ومن يغفر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وهذا وعيد شديد وعده الله تعالى بالنار وبانه خالد وبان عليه اللعن وبان عليه الغضب وبان اعد له العذاب العظيم هذه الايه فيها وعيد شديد فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فيها ابين في متاب القاتل المتعمد لا توبه للقاتل المتعمد من قتل متعمدا فانه مخلد من اهل بنصيانه الايه هكذا فسر ذلك ابن عسعود بن عباس وذلك يدل على أنه لا تقبل توبته مهما عمل من الأعمال أبل قاتله عمدا لمسلم يحبط اعماله ولا تقبل له توبة هكذا ذكر عن ابن عباس أبين في متاب القاتل ان في توبة القاتل المتعمد وتخليده بالنار من غير مخرج انه خلد من وجب الايه من غير مخرج وقال سواه ان يجازى يخلد قال سواه اي من المفسرين من الصحابه ومن بعدهم ان هذا جزاؤه ان يجازى فأنه يقول فجزاؤه إن جازعه وقد يعفو عنه ويصفه وخصوصا إذا تاب توبة صادقة وعمل أعمال صالحة أفعن الله تعالى يقبل توبته، فتكون الآية يا فجزاؤه جهنم إن جزعه. وقد يعفو الله عن المعتدي وقد يعفو عنه فإنه سبحانه وآسع الرهن عفوا غفور أعلم أن يعفو عنه وإنه قد إعجازه وقد مع إعجازه فجزاؤه إن جازعه وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيه كما أنبى بآي معدد يعني أخبر الله تعالى بان غير الشرك يغفره إذا شاء في قوله تعالى إن الله لا يغفر عن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اي ما سوى الشرك فانه تحت المشيئة قد يغفره الله تعالى ويعفو عنه هذا ما عفو الله عن غير مشرك فسيح كما انبغ في آي ايه معدد كما اخبر بايات متعدده في سوره النساء ايتين ان الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكذلك في قوله تعالى اقول يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وقوله في سوره الفرقان لما ذكر الشرك والقاتل والزنا لا يدعون من الله الها اخر ولا يقتل الناس التي حرم الله الا بالحق ولا يسنون ومن يفعل ذلك يبقى اثاما ثم قال بعدها الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا وذكر ابن القيم ان القاتل العمد تتعلق به ثلاثه حقوق الحق الاول لله تعالى لان هذا لا تعد على ماء الرماه وهذا الحق يسقط بالتوبة الصادقة الحق الثاني للأولياء وحقهم يسقط بأفوهم أو بأخذ ديا أو بالقصاص والحق الثالث للمكتول فهذا الحق هو الذي يأخذه يوم القيامة لأنه جاء في الحديث الأول ما يقرأ بين الناس في الدماء فاذا كان العبد قد وعمل اعمالا صالحه فان تلك الاعمال تكون سببا في نجاته او يتحمل الله العفو عن عبده التائب الصادق وتستغفر الله العظيم بتوبه حسن لنا ان نستغفر عليك ايها المسلم ان تكسر الاستغفار لله تعالى وان تكسر التوبه الاستغفار الطلاب الغفر اي غفر الذنوب والمحيار ازاله أثرها إذا قلت رب اغفر لي فمعناه امه عني سيئاتي إذا قلت استغفر الله فمن ذلك اطلب من الله ان يغفر ذنوبي فاكثر من الاستغفار لله العظيم وهكذا التوبه التوبه يعني تكون صادقه التوبه هي الرجوع اي تاب إذا اذا رجع الى الله وذلك لان المعاصي تبعد العبد تبعده عن ربه واذا تابه كانه راجع الى الله تعالى وترفع كف المستغيث المجاهد ترفع كف المستغيث معنى ذلك انك ترفع كفيك تدعو الله تعالى وهذا يفعله العبد اذا كان يستغيث يعني يطلب الغوث من الله الذي هو الرحمه الغوث هو الفرج اغاثه الله يعني فرج عنه وازال عنه الشده والكرب فقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم يعني تطلبونه الفراج وتطلبونه النصر فهكذا ترفع كف المستغيث المجهد وتدعو دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في ذجل الليل مفرد أي تكسر من الدعاء الدعاء المستجعين المخبتين المخبتون هم المنيبون بمعنى أن الإنسان إذا الله تعالى اقترن بدعوته الإخبات الذي هو الخشوع والخضوع والتوبة والانابه والرجوع الى الله تعالى كما في قوله تعالى ابشر المخبتين يعني التائبين النادمين هذا معنى تدعو دعاء المخبتين برغبه الرغبه شدة الطمع في فضل الله الدعاء كان في دنيا الليل لو أن إنسانا في وسط الليل غارك في بئر أو غارك في نهر أو في بحر في وسط الليل المظلم أعد جل إلي أني مظلم ظلامه كيف يستغيث لو شكانه بعض الحال يدعو من حوله يطلب من ما يقيس ويخرجه من هذا الغرق شبه الانسان في اثناء ذنوبه بمن هو غريق في الذنوب فيدعو له غريق في الذنوب كما يدعو المستغيث الذي غرق في دجا الليل فان الذي تدعوه يرزق من عصى انت تدعو ربك وربك يرزق العاصين فكيف لا يرزق المخبتين المنيبين التائبين الذي تدعونه يرزقكم ولو كنتم على ماصية وفاته باب للمطيع ومعتدي أبوابه مفتها فعني أفته بابه للطالبين وحث على دعائه بكتابه المبين ولم يزال متفضلاً للمخلوقين يدعوهم إلى أن يكونوا من المنيبين وأن يكونوا من التائبين فاتح باب للمطيع وللمعتدي للطائح والمعتدي العاصي ولكن ما صدق الرجاء مفاتح الخزائن الرجاء هو الرغبة الرغبة في الخير يتسمى رجاء يعني صدق الرجاء مفاتيح الخزائن كما في قول الله تعالى وادعوه خوفا وطمعا الطمع هو الرجاء أي خائفين طامعين راجين خوفاً وطمعاً خرج مفأتي خزائن فادعوا وابتغي الفضل واجهد ادعوا على سلم الدعاء واطلب من الله تعالى الفضل فان يتفضل عليك واجتهد الدعاء وقل بانكسار قارئاً باب راحم قريب مجيباً أب الفواصل يبتدي تدعوا بهذا الدعاء وأنت منكسر الكلب وأنت قارئ باب الرب كأنك تقرأ باب من يغيثك قارئا باب الراحم الذي هو الله تعالى والذي هو كريم مجيب وإذا سألك عبادي أني فإني كريم إن رحمة الله كريم من المحسنين بالفواض يبتدي يبتدي إباده بالفضل يعني امرهم ام يدعو وعدهم بالاجابه ادعوني واستجب لكم فتقولوا الهي اتى العاصون بابك ملجا يرجون عفوا منك ربي وسيدي هكذا تدعو يا الهي العاصون اتوا بابك ولجاؤوا اليك يرجون عفوا منك يرجون ان تعفو منهم فانت ربنا وسيدنا اليك فررنا من عذابك رهبه فررنا وهربنا من عذابك رهبه اي خوفا ورعبا من عذابك فلا تفردن عن جنابك واسعدنا فلا تفردن عن جنابك وأسعد عبادك جنابك عن فضلك أدعوناك للأمر الذي انت ضامن من ندعوك لأنك قلت أدعوني استجب لكم فمن الدعاء عليك الإجابة دعوناك للأمر الذي انت ضامن من أنت ملتزم واعظ باجابته ولا تخلف المعاد يا غير مخلف موعد يا من لا يخلف الموعد الهك اليك مددنا بالرجاء اكفنا نرجوك رجاء خالصا نمد اكفنا أي ايدينا راجين لفضلك اليك نمد اكفنا بالرجاء فحاشاك من رد الفتاة صفر اليدين أي صفر اليدين أي جاء في الحديث أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن, الله إن ربكم يستحي اذا رفع أحدكم يديه إلى الله أن يردهما صفرا أي خاليتين فعال أبيه ترضيبا في الرفع الأيدي فهاشا كم الرد الفتا صافر اليد هذه خالية اليد ومن ينتهب الانتهاب البكاء ومن ينسحب من خشية الله كله طفعت لضاء وحرلت كل التعبد فعين بكت من خشية الله عرمت على النار في نص الحديث المسدد من ينتحب يعني من يبكي نخشة الله فقل له أطفأت لضى نار أطفأت لضى النار أطفأت لضى التي هي النار يعني هذه الدموع التي بكيتها نخشة الله اعتبت في النار وأحرجت كل التعب. أهربت الثواب يقوله صلى الله عليه وسلم عينا لا تنسوا من نهار عين من خشيه الله وعين باتات تهرز في سبيل الله عين بكت من خشية الله حدمت على النار هكذا نص الحديث المسجد ونقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على محمد.